فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من القلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه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 وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَأَنهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا ذَلِكَ إِلَّا جَدَلًا فَالَّهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ مَنْ هُوَ إِلَّا عَمَلٌ أَنعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إن الله فإن لا يأفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يأمرون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون